قوله تعالى في هذه الآية الكريمة فيها فاكهة أي فواكه كثيرة وقد قدمنا أن هذا أسلوب عربي معروف وأوضحنا ذلك بالآيات وكلام العرب وقوله والنخل ذات الأكمام ذات أي صاحبة والأكمام جمع كم بكسر الكاف وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارها شبه اللسان وقيله وليفها واختار ابن جرير شموله للأمرين وقوله والحب كالقمح ونحوه وقوله ذو العصف قال أكثر العلماء العصف ورق الزر ومنه قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول وقيل العصف التبن وقوله والريحان اختلف العلماء في معناه فقال بعض أهل العلم هو كل ما طاب ريحه من النبت، وصار يشم للتمتع بريحه وقال بعضهم الريحان الرزق ومنه قول النجم بن تولب العكلي فروح الإله وريحانه ورحمته البيت وقال بعده غمام ينزل رزق العباد فاحيا البلاد وطاب الشجر قال المؤلف رحمه الله ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكسائي وعما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين وايضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمر وعاصم والحب ذو العصف والريحان بضم الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث وهو عطف على فاكهة أي فيها فاكهة وفيها الحب إلى آخره وقرأه ابن عامر والحبذ العصف والريحانة بفتح الباء والذال والنون من الكلمات الثلاث وفي رسم المصحف الشامي ذا العصف بألف بعد الذال مكان الواو والمعنى على قراءته وخلق الحبذ العصف والريحانة وعلى هاتين القراءتين فالريحان محتمل لكل المعنيين المذكورين وقراءة حمزة والكسائي بضم الباء في الحب وضم الذال في ذو العصف وكسر نون الريحان عطفا على العصف وعلى هذا فالريحان لا يحتمل المشموم لأن الحب الذي هو القمح ونحوه صاحب عصف وهو الورق أو التبن وليس صاحب مشموم طيب ريح فيتعين على هذه القراءه ان المراد بالعصف ما تاكله الانعام من ورق وتبن وان المراد بالريحان ما ياكله الناس من الحب نفسه فالايه على هذا المعنى كقوله تعالى متاعا لكم ولانعامكم وقوله تعالى فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وقوله تعالى فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم وقوله تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون الآية وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فيها فاكهة ما ذكره تعالى فيه من الامتنان بالفاكهة التي هي أنواع جاء موضحا في آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى في سورة الفلاح لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وقوله تعالى وفاكهة وأبى إلى غير ذلك من الآيات وما ذكره هنا من الامتنان بالحب جاء موضحا في آيات أخر كقوله تعالى فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقوله تعالى وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وقوله تعالى نخرج منه حبا متراكبا وقوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى إلى غير ذلك من الآيات وما ذكره تعالى هنا من الامتنان بالنخل جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وقوله تعالى فأنشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب الآية والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان على أنه الرزق كما في قراءة حمزة والكسائي جاء موضحا في آيات كثيرة أيضا كقوله تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية وقوله تعالى امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه وقوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات الآية والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة قال تداركه الله برحمته وجمعنا به ووالدينا والمسلمين في دار كرامته مسألة أخذ بعض علماء الأصول من هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات كقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أن الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع لأن الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض وجعل لهم فيها أرزاقهم من القوت والتفكه في آية الرحمن هذه وامتن عليهم بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومعلوم أنه جل وعلا لا يمتن بحرام إذ لا منة في شيء محرم واستدلوا لذلك أيضا بحصر المحرمات في أشياء معينة في آيات من كتاب الله كقوله تعالى قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير الآية وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية أيها المستمع الكريم في هذه المسألة قولان آخران ذكرهما المؤلف غير أن نرجي ذكرهما إلى لقائنا الجائي بإذن الله لتصرم وقتنا هذا دونه فحتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته